بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها, والليل إذا يغشاها والسماء وماء وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما تواها فألهمها فجورها وتقواها وجُرمَ واتقوا قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها, خاب من دساها كذ ثمود كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله قَتَوْا اللَّهِ وَسُقُوْيَهَا، فَقَالَ عَلَيْهِمْ مَسْوُو لُ اللَّهِ لَا قَتَوْا اللَّهِ وَسُقُوْيَهَا، فَكَذَبُوهُ فَعَقَوْهَا فَدَمْ دَمَ فسووها، فكذبوها، فدم دم عليهم ربهم بذنبهم، فسوها، ولا يخاف قبها، ولا يخاف قبها.